للله آمين والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلام وللآخره خير لك من الاولى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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله